ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقولوا امنا بالله وباليوم بالاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون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 الله يستهزئ بهم ويمدهم في غيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الغلال تب فَمَا فما ربحت وَمَا فما ربحت مَثَلُهُمْ وما كانوا مهذبين مثلهم كمثل الذي مَا نارا فلما اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركتهم في غلما لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصلِّبٍ من السماء فيه ظلماتٌ ووعد وبرق يجعلون أصابعهم, يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعِق حذر الموت والله محيق بالكافرين يكاد البرق يخطفُ أبصارَهم كلما أضاءَ لهم نشَوا فيه وإذا أظلم عليهم قامُوه ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير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 فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم, إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار, النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها كُلَّمَا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وكتوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطحرة وهم فيها خالدون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 قال إني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عبوهم على الملائكه فقال انبكوني فقال انبكوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسماءهم فلما انباهم باسمائهم قال أَلَمْ اقل لَكُمْ قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون, وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا اليه سابى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما وقل منها وغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي في بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلت صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشكروا بآياتي ثمن قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم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 ثم عَفَوْنَا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكون وإذ آتَيْنَا موسى الكتاب والقرآن لعلكم تهتدون.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 وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكروا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء لما كانوا يفسون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاة الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة علنا قد علم كلُّه ناسٍّ مشربهم كلوا واشربوا من رِزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعامٍ واحد فادعُ لنا ربك فادعُ لنا ربك يُخرِج لنا مما تنبِد الأرض من بطرها وقفائها وفومها, وفومها وبصرها قال أتستبدِلُونَ الذي هو أدنى بالذي هو خير إحبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم وضيبت عليه الذلة والمسكت وما أبغيهم من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقدرون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا كانوا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 ولقد عَلِمْتُمُ الذين اعتدوا منكم في السبت فَقُلْنَا لهم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها نكاد لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين و اذ قال موسى لقومه إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تذبحوا بقره قالوا اتخذنا هزوا قال اعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فرض ولا بكون عوان بين ذلك فاعرو ما قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما قال إنه يقول إنها بقرة صفرا فيرلمها قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإن إن إن شاء الله لمؤتدين قال إنه يقول إنها بطرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلم كل آشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخيج ما كنتم تكتمون فقل نظبوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة, فهي كالحجارة أو أشد قسوه وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَدْفَعُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْتَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِرُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فيق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحرفونه بعدما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلموا ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغلوا به ثمن قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل قد عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقول ويقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة بِهِ به خضيئته فأولئك, فأولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفعون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافلين انما اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون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 بغي الأئي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء غرب على غرب ولداهرين عداهم مهين وإلا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أممنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن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 تمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليكم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياتهم ومن الذين اشركوا يود احدهم لو عمر الف سنه وما هو بمزحزحين العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوه للجبريل فإنّه نزله على قلبك لإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدو وبشارة مبين من كان عدوه لله وملائكته ورسله وجبيريل وميلا فإن الله عدو الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بليات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو عَاهَدُوا عَهْدًا عاهدوه عهدا نبذه بَلْ منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ الَّذِينَ نبذ ثري من الذين نبوذ الكتاب كتاب الله وراءهم لا يعلمون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 ما له في الآخرة الخلاص ولم يك سما شر به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبكم من عند الله خير له كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رَاعِنَا وقولوا برنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشررين أي نزل عليكم من خير من ربكم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 فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره, عند ربه فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وَقَالَتِ النَّصَارَى ليست الْيَهُودُ على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه يختلفون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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا وَلَا عن اصحاب الجحيم ولا ترضى اليهود ولا حتى تتبع ملتهم قل إِنَّ هدى الله هو الهدى ولئن اتَّبَعْتَ دهوى بَعْدَ بعد الذي جاءك بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله نويم من ولا نصير الذين آتياه الكتاب يذلنه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني, وأني فظلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها, ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا يناب عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم ربِّ دعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لك وَأَرِنَا مناسكنا وتب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رَسُولًا منهم يتلو عليهم آيَاتِكَ ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم إنك انت العزيز الحكيم وما يرضى عن مله ابراهيم الا من نفسه وَلَقَدْ اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ لَمِنَ الصالحين إِذْ قال له رَبُّهُ أَسْلِمْ قال أَسْلَمْتُ لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام قلتم شهداء اذ حور يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهددوا طلب بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قولوا آمَنَّا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, والأسباط وما أودي موسى وعيسى وما أودي النبلاء من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم صدغت الله ومن احسن من الله صدغه ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا, ولنا أعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ تقولون إِنَّ ابراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اسحاق كَانُوا يعقوب أَوْ الاسباق كانوا بودا او نصارى قل انكم اعلموا ان الله ومن اظلموا منك مشاهدت عند هومي الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما هاولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله لمشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جعلناكم امة وسطا ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم الا نعلم من يتبع الرسول ممن ينقل على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لغفور قد وَأَمَرَهُ أَنْ وجهك في فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطره، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ يعملون. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ قُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْفُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَتَ بَعْفُهُمْ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل هم وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اين تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق الحق من ربك وما الله بغاخر عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم شطره لئلا يقول للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يدلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويُعلِّمكم الكتاب والحكمة ويُعلِّمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصامرين ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياءٌ, بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبدوا بِشَيْءٍ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وَالثَّمَرَاتِ من الأموال الَّذِينَ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا قالوا رَاجِعُونَ إن لله صَلَوَاتٌ إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهددون.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 من بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ أُولَٰئِكَ, أولئك يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أولئك عَلَيْهِمْ لعنة أولئك عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قالين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم مضرون وإلهكم إله واحد لا إله, إلا هو. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به أحياء به الأبو بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض الآيات لآيات لقوم يعقلون.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 كذلك يريهم الله أعمالهم حساة عليهم وما هم بخارجين من النار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 يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروه لله واشكروه لله ان كنتم الا تعبدون انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عهد عليه إن الله غفور رحيم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 وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين, والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم للمتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والكنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تَخْفِيفٌ من ربكم وَرَحْمَةٌ فمن اعدا بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصص حياة يا للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقارب بالمعرور في على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فانما إِثْمُهُ على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعده من ايام كخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب, فإني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي مِن بِلَال لَم يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَثُبّتُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ الله عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ فتاب أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعفى عنكم. الآنَ باشروهن وبدغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تمموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تطغوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا تأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم تعلمون يسألونك عن الأهل الذي قل هي مواقيت للناس والحج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 فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكه واحسنوا إن الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله فان احسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذن من ففدية من صيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا منكم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الأدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وضعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله وعله أن الله شديد العقاب.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 ليس عليكم جناح أن تبدو فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما, هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لنبضالين ثم أفيضوا من حيث أفاو الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اِذَا قويتم مناسككم فاذكروا اللَّهَ كذكركم أَبَاكُمْ أَوْ شَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خَلَاقٍ ومنهم من يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام واذا تولى سعافي الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم بسلم هذا ومن الناس من يشري نفسه لبغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم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 هل ينظرون إلا أي يأديهم الله في ظلل من الغمام والملائكة, والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور سلبني بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب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 وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم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 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل بالعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخارطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تأيّخوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أنتم مؤمنون خير من مشركين ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لا يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو دنس فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يقهرن، فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين رساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملابوط وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصبحوا بين الناس والله سميع عليم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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في اوحانهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسئفهم بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن ألا يقين حدود الله؟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 فامن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا من غناء المقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلبتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف او سرحهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم و... وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعظلوهن فلا تعظلوهن أن ينفحن أزواجهن إذا تراظوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكاركم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والواقيات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تغار والدكم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشابه فلا تلاح عليهما وإن اردتم أن تسترضعوا اولادكم فلا تلاح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبك النساء أو أكننتم, أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولا إلا تواعدوهن سرًّا إلا, إلا أن تقولوا قولًا معروفًا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يدلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفورٌ حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن نفرا ومتعوهن على الموسع وداوه على المقتر قدوه متعا بالمعروف متعا بالمعروف حقا على المسلمين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم, وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم إلا, إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَأَن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينهم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا بالله قائتين فان خفتم فرجالا او ركبا خائلا انكم فاذكروا الله فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحول غير اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فلا تناه عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم كلوف حذر الموت فقال لهم الله موذو ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قررا حسنا فيضاعفه له أغعافا كثيرة والله يقبض ويمسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا, إذ قالوا لنبي الله متعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالُوا لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملته من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن ايه ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتريك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا ما من اغتوى غبته بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فسد سدى ولا ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وين كلامنا المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتلنا عيسى بامرينا البينات و ايداه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم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 الله ولي الذين امنوا مخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله للملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي وميت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 قال لبث يوما أو بع يوم قال بل لبث مئة عام فنظر إلى طعامك وشرابك لم يدسن ونظر إلى حمالك وينجعل آية للناس ونظر إلى العظام كيف نوشزها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يوما قلبي قال فخذ أبعادا من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل منهم جزأ ثم يأتينا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يُضاعف المي يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا ثم لا ما أنفقوا منه ولا اغلب لهم اجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وامل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرات الله وتثبيتا من, أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وامل أصابها وامل فآبت لها ضعفين فإن لم يصبها وامل فطل والله بما تعملون بصير أَلَوْدُ أَحَدُكُمْ أَن تَبُولا لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَأَصَابَهُ الذَّهَبُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِنَّ فَاحْتَوَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يا ايها الذين امنوا امنوا انفقوا من قلبات ما كسبتم ومما ومما لكم من الارض ولا تلمموا الخبيث منه تنفقون ولا تلمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 إن في سبيل الله لا يستطيعون ضرب الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهلون أغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحفا وما ينفقون خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سبوا علانية سبوا علانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبقه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا تَنَاجَاهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَنَتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا غَارِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذو ما بقي من الرباء ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذموا بحب من الله ورسوله وان تدلكم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أَيُّهَا الذين آمنوا إِذَا تداينتم بدين إِلَى أدل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملد الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفلّم للولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن ترون من الشهداء أن تظل إحداهما, إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى الجري ذلكم أقسط عند الله وقوموا الشهاده وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاوره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا نوار وكاتب ولا شهيد وان تفعموا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كنتم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنتُم بَعْضُكُم بَعْضًا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تخفوه ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت